وطاب من شاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أيجمعنا يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله أحداث النهاية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 وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب، وانشغل فيه كثير من الناس عن هو آت، بل وانحرف فيه كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات، وظن كثير من الناس أن الحياة تنتهي بالموت، وتناسى هؤلاء أنهم سيبعثون بعد الموت. ليقف الجميع بين يدي ملك الملوك جل جلاله للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وكنت قد توقفت مع حضراتكم بالأمس في الحلقة الماضية مع نفخة البعث وقد أمر الله جل جلاله إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثالثة ألا وهي نفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأول من يبعث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وأنا أول شافع وأول مشفع بأبي هو وأمي وروحي اسمع الرواية تاني رواية جميلة أوي أول مخلوق يبعث في هذا اليوم هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وأنا أول شافع ومشفع إذا بعث الله الخلائق جميعا وقد توقفنا مع هذه المشاهد التي تخلع القلوب يبعث كل عبد على ما مات عليه من مات على طاعة يبعث في هذا اليوم على نفس الطاعة التي مات عليها ومن مات على معصية يبعث في هذا اليوم العصيب الرهيب على ذات المعصية التي مات عليها كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يبعث كل عبد على ما مات عليه منهم من يبعث والنور يشرق من وجهه ومن أعضائه وبين يديه وعن يمينه يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ومنهم من يبعث والظلمة تحيط به من كل جانب إلى آخر هذه المشاهد التي ذكرتها بالأمس ولا أريد أن أكررها مرة أخرى أيها الأفاضل بعث الله الخلائق جميعا من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة يا الله عوز حضرتك تتصور البشرية كلها وقد تزلزلت الأرض ليخرج من في باطنها ليقف بين يدي الله جل وعلا تجمعت البشرية كلها وإذ بالملك جل جلاله يرسل ملكا من ملائكته ليقود البشرية كلها إلى أرض المحشر إلى أرض جديدة يا الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وصف لنا نبينا المختار بأبه وأمي وروحي هذه الأرض وصفا دقيقة فقال كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. لو الله توضح المعنى ده. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. أرض جديدة لم يسفك عليها دم محرم. ولم ترتكب عليها خطيئة الله أكبر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله, دل... لله الواحد القهار رسول الله عليه وسلم يقول الأرض بيضة بيضة أرض صافية البياض شديدة البياض كقرصة نقي يعني كالدقيق الأبيض الشديد البياض الخالي من الغش والنخالة شايف الوصف النبوي يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عثراء كقرصة نقي قال سهل بن سعد الساعدي ليس فيها معلم لأحد يعني ما فيش فيها العلامات التي كنا نعلم بها الشوارع والطرقات في أرضنا أو في دنيانا لا ليس فيها معلم لأحد لا في بيت لا في شجرة لا في نهر ما في شيء أبدا يوم تبدل الأرض غير الأرض أرض تانية خالص تختلف تماما عن الأرض التي عاشت عليها البشرية أو عاش عليها البشر آلاف آلاف آلاف السنين الله أكبر يحشر الناس في مشاهد عجيبة اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه لأننا قلت قبل كذا إن لا يستطيع أحد أن يتكلم في مثل هذه الأمور الغيبية إلا بدليل من كلام الله جل وعلا أو من كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الإمام الترمذي وغيره بسند حسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف خلي بالك عشان تتعرف من أي صنف أنت؟ أسأل الله أن يستر علي وعليك. يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف المشاه، يعني يمشون على أقدامهم، وصنف ركبانة، يركبون لا يمشون على أقدامين في أرض المحشر، وصنف على وجههم. الله أكبر. يأتي الملك. ليقود البشرية كلها إلى هذه الأرض الجديدة إلى أرض المحشر لا يتخلف أحد ولا يتخلف بشر إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبداء وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد حد شدر يتخلف سائق يقودك ويدفعك دفعا وشهيد ليشهد عليك بين يدي الملك الحق جل جلاله قال سبحانه ويوم نسير الجبال رب سلم الجبال نعم خلاص مدلت الأرض ودكت الجبال بالأرض وصارت كالعهن المنفوش كالصوف الممزق المبعثر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 فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد وسنقف مع هذا المشهد وقفة متأنية إن شاء الله جل وعلا يقود الداعي هذا الملك الخلائق كلها إلى أرض المحشر ويبدأ الناس في هذا التصنيف العجيب يحشر صنف من الناس على قدميه يلا في أرض المحشر في هذا الهول الرهيب في هذا الكرب العصيب وصنف بمجرد ما يبعث من القبور يرى ملائكة العزيز الغفور في استقباله وانتظاره وقد هيأت له من ركائب الآخرة ما لا يعلم جمالها وجلالها إلا من أعدها الله أكبر من دول هؤلاء السعداء من هؤلاء الذين إذا بعثوا من القبور وجدوا ملائكة العزيز الغفور في استقبالهم وانتظارهم عشان ما يمشيش على رجله في أرض المحشر ولا خطوة واحدة من هؤلاء يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا الله المتقون أهل التقى أهل انتثال الأمر أهل اجتناب النهي أهل الوقوف عند حدود الله جل وعلا يوم نحشر المت إلى الرحمن وفدا أي ركبان اتقي بمجرد ما يبعث من قبله ربما يكون فقيرا لا يجد دراجة عجل بسكيلتة بلغتنا يعني لا يجد دراجة ليركبها في هذه الحياة الدنيا وربما لا يجد حمارا ليركبه في الآخرة لا يمشي خطوة واحدة على قدميه بل يجد من ركائب الآخرة ما قد هيئ له والملائكة في استقباله وانتظاره لتقول له اركب لتبشره بهذه البشرة ما تخافش ما تحزنش ألا تخافوا ولا تحزنوا يا رب يا رب اجعلنا منهم يا رب وأبشروا بالجنة يا الله يبشر بالجنة هو لسه خارج من القبر يبشر بالجنة استقبال آخر استقبال مختلف تماما وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون من أنتم متكون يسألون من أنتم إنتم مين بشركم الله بالخير فيأتي الجواب نحن أولياءكن في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله أكبر الله اللهم اجعلنا ويأكم من المتقين يا سلام نصف فزع في رعب لكن المتقين في أمن وأمان إذا شعر الناس بالفزع والخوف ترى المتقين في أمن وأمان قال جل وعلا إن المتقين في مقام أمين لا يفزعون ولا يحزنون إذا فزع الخلق وإذا حزن الخلق طب الصنف الثالث صنف حشر إلى أرض المحشر على قدميه وصنف حشر إلى أرض المحشر على ركائب الآخرة والملائكة في استقباله بهذه الحفاوة وبهذه البشريات أما الصنف الثالث يا الله أول ما يبعث من القبر يحشر على وجهه حضرتك متصور مع المشهد ده والله العظيم مشهد يخلع القلب تصور انت ماشي كده في أرض المحشر أو راكب ربنا جعلنات من المتقين تنترى صنفا من الخلق أمامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك يمشون على وجوههم على وجوههم ترى رجله لأعلى ووجهه على الأرض مشهد عجيب قال الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمة عميا وبكما وصمة وهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرة النبي عليه الصلاة والسلام بيئسألو في رواية الترمذي قال يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنف المشاه وصنف ركبان وصنف على وجم قالوا يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم فقال عليه الصلاة والسلام ليس الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم في الآخرة على وجههم وفي رواية البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه قالوا يا رسول الله كيف يحشر على وجهه فقال بأبي هو وأمي وروحي ليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه ليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه قال قتاده قلت بلى وعزة ربنا وأنا وأنتم جميعا نقول بلى وعزة ربنا إنه لقادر مشاهد رهيبة صنف راكب معزز مكرم أهل الإيمان أهل التقى أهل الاستقامة أهل التوحيد أهل الاتباع وصنف يمشي على قدميه وصنف يمشي على وجهه فإذا ما وصلت الخلائق جميعا إلى أرض المحشر وأرجو بالله عليك أن تعيش معي الليلة بقلبك وسمعك وعقلك وكيانك كله وأنت ترى البشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة تقف في أرض واحدة في موقف واحد وصلت البشرية إلى أرض المحشر ثم دنت الشمس من الرؤوس لا يعلم حقيقة هذه الشمس إلا الله إلا الله وإلا فربنا جل وعلا قال يوم تبدن الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار قال النبي المختار كما في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم تدنى أي تقترب أي تقترب تدن الشمس من الرؤوس بمقدار ميل يا رب سلم ميل أهو ميل المسافة أهو الميل المسافة المعروفة أم هو الميل الذي يكتحل به في العين ميل المكحلة الله أعلم بمراد رسوله قال تدنى الشمس من الرؤوس يوم القيامة حتى تكون على رؤوسهم بمقدار ميل فيغرق الناس في عرقهم كل بحسب عمله فيغرق الناس في عرقهم على قدر أعمالهم فمنهم من يبلغ العرق كعبيه ومنهم من يبلغ العرق ركبتيه ومنهم من يبلغ العرق وسطه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يدو على فيه يا الله بعدين يزداد الهم بعد كذا ويزداد الكرب بعد كل ذلك في كرب تاني أشد أيوة ما هو هذا الكرب يؤتى بجهنم يا رب سلم بجهنم وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكر يقول يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد قال الصادق الذي يصف لنا أهوال هذا اليوم وصفا دقيقا كأننا نراه قال بأبي وأمي وروحي كما في صحيح مسلم يؤتى بجهنم يا الله يؤتى بجهنم فين؟ إلى أرض المحشر يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرنها الحديث في صحيح مسلم أنا لا أقول قصة بل أقول حديثا صحيحا في أعلى درجات الصحة يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرنها يا رب سلم إذا رأت أيها الأفاضل جهنم الخلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب ربها جل جلاله فإن الحق سبحانه وتعالى يغضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كما قال رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين يا ربي شمس فوق الرؤوس الناس غرآن في العرق الناس غرآن في العرق جهنم عما تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا خلائق فرعب رهيب لا يعلم لا أستطيع مهما أتيت أن أبين لحضراتكم شيئا ولو يسيرا من هذا الهول والفزع الذي يصيب البشرية كلها بلا استثناء حتى الرسل حتى الرسل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول بعض الخلائق لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعضهم لبعض فيقول بعضهم لبعض ائتوا آدم أبو البشرية فأتون آدم اللي بيحكرون النبي محمد عليه الصلاة والسلام شوف لنا وصفا دقيقا واضحا قال عليه الصلاة والسلام فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أب البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدت لك أي كرم من هذا خلقت الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدت لك فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قبل غنى فيقول آدم أبو البشر الذي نفخ فيه من روح الله الذي أمر الله له أمر الله الملائكة بالسجود له فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي آدم أيها المسلمون يقول نفسي نفسي نفسي نفسي, نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح قال الحبيب المصطفى فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أولوا أنت أول رسل الله إلى الأرض أنت أول الرسل إلى الأرض فاشفع لنا إلى ربك وقد سماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك أنا ترى ما نحن فيه أنا ترى ما قبل غناء فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم قال الحبيب المصطفى فيأتون إبراهيم ويقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وأنت خليل الله من أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول الخليل الخليل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ويذكر إبراهيم كذباته ثم يقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى عليه السلام ويقولون يا موسى أنت رسول الله وأنت كليم الله اصطفاك على الناس برسالاته وبكلامه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فأتون عيسى عليه السلام ويقولون يا عيسى أنت نبي الله وأنت روحه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أنت نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قبل غناء فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولا يذكر عيسى ذنبا ثم يقول عليه الصلاة والسلام أي عيسى نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال الحبيب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 أنا لها أنا لها قال فأآتي تحت العرش فأخر ساجدا لله جل وعلا ثم يفتح الله علي من المحامد وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي فينادى علي يا محمد ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليك يا رسول الله يا محمد ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه كل نبي مرسل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن بعثك ربك مقاما محمود والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي تتجلى كرامته ومكانته بأبيه وأمي وروحي في هذا الموقف العصيب الرهيب حيث يقول الخليل إبراهيم نفسي ويقول موسى الكليم نفسي ويقول عيسى نفسي ويقول نوح نفسي ويقول آدم أب البشرية نفسي ويقول الحبيب أنا لها هذه كرامة رسول الله عند الله ومكانة حبيب الله عند الله يا محمد ارفع رأسك وسل تقطه واشفع تشفع فيقول الحبيب في رواية الصحيحين يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي, رب أمتي, أمتي, أمتي فيقدم الحبيب أمته على جميع الأمم يا الله الأمة التي لم تعد تعرف قدر نبيها صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله جل وعلا والله لو عرفت الأمة قدر نبيها ما كان هذا حالها آه لو عرفت الأمة قدره وعادت إلى هديه فامتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حده والتزمت شريعته ونشرت دعوته والله لو فعل ذلك ما تطاول قزم هنا أو هناك أو هناك على قمة القمم وعلى درة تاج الجنس البشري كله ما تطاول هؤلاء الأقزام على رسول الله إلا لتقصيرنا نحن وإلا بذنوبنا نحن وإلا بابتعادنا نحن عن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصور الطويل الذي خرجته آنفا في الحلقة الماضية لذا راه أبو يعلى الموصلي والبيهقي والطبراني والطبري وغيرهم وفي سنده ضعف من باب الأمانة العلمية ففي سنده إسماعيل بن رافع وهو ضعيف وفي سنده أيضا محمد بن زياد وهو مجهول في هذا الحديث يقول الله جل وعلا لحبيبنا المصطفى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول الحبيب يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك الله أكبر فاقض بينهم هذه الشفاعة العامة شفاعة للأمة وشفاعة عامة لكل الخلق لكل البشر آه لو عرف البشر كل البشر قدر سيد البشر رسول الله يشفع لكل البشر ليقضي الله عز وجل بين الخلق حتى لا يقف الناس هذا الموقف الرهيب العصيب في أرض المحشر فيقول الله عز وجل قد شفعتك أنا آتيكم لأقضي بينكم الله قال الحبيب فارجع فارجع فأقف بين يدي الناس أو بين الناس عاوز حضرتك تعيش بقى معايا الموقف ده الرسول عليه الصلاة والسلام عاد ليقف مع البشرية في أرض المحشر وتبدأ ملاكاة الله جل وعلا في التنزل لتحيط بالخلائق صفوفا صفوفا من كل جانب ثم تنزل حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يتنزل حملة العرش كما في حديث الصور الذي خرجته آنفا، وهم يسبحون الملك ويقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان من كتب الموت على الخلائق وهو الحي الذي لا يموت سبوح قدوس قدوس رب الملائكة والروح فَقُولُ أَهْلُ الأَرْضِ لِلْمَلَائِكَةِ أَفِيكم رَبُنا فَيَقُولُونَ لا كَلَّا وَهُوَ آتٍ وَهُوَ آتٍ إِتْيَانًا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ قَالَ تَعَالَى وجاء ربك والملك صفا صفا لا تعطل صفة المجيء ولا تشبه ولا تمثل ولا تجسم فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يتنزل الملك تنزلا يليق بجلاله تنزلا يليق بكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل عن الشبيه جل عن النظير جل عن المثيل لا كفء له ولا ند له ولا والد له, ولا ولد له قل هو الله أحد, أحد أحد في ذاته أحد في صفاته أحد في أفعاله أحد في كل شيء قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يتن الملك جل جلاله وينصب العرش والكرسي حيث شاء وأراد ربنا تبارك وتعالى ثم يهتف وينادي الحق ويقول جل جلاله أيها الناس أيها الناس لقد أنصبت إليكم كثيرا منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع صوتكم وأرى أعمالكم أسمع صوتكم وأرى أعمالكم فأنصط اليوم إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال جل جلاله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 أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون تذكروا قوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاه والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاه ورب العرش غضبان اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وانضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التوحيد والإيمان اللهم اصطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم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 من هو أول من ينادي عليه ربنا جل وعلا في هذا اليوم الرهيب إنه آدم كما في الصحيحين من حديث أبي سعير الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله عز وجل يا آدم ينادي في هذا اليوم يا آدم فيقول آدم لبيك وسعديك والخير بين يديك فيقول الملك أخرج بعث النار من ذريتك يا رب سلم أخرج بعث النار من ذريتك فيقول آدم يا رب وما بعث النار يا رب وما بعث النار فيقول الله جل جلاله من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون قال المصطفى وعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذا حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد شق ذلك على أصحاب النبي وهو يروي الرواية قالوا وأينا ذلك الواحد يا رسول الله قال أبشروا أبشروا فمن يأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد ثم قال والذي نفس بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبر الصحابة فقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبر الصحابة فقال إني لأرجو أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة فما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود ثم ينادى على نوح كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أيضا أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة في هذا اليوم يا نوح فيقول لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك فيقول الله عز وجل له هل بلغت قومك وهو أعلم سبحانه فيقول نعم يا رب فيدعى قومه فيقول الله عز وجل لقوم نوح هل بلغكم نوح فيقولون لا ما أتان من نذير وما أتان من أحد ما شفناش نوح أبدا ده تسعمية وخمسين سنة دعوة فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ومع ذلك كلهم شفناه ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد يا الله موقف عصيب فيقول ربنا لنبي الله نوح من يشهد لك يا نوح فيقول نوح محمد وأمته الله يشهد لي محمد وأمته قال الحبيب فتدعون تدعى الأمة الميمونة المكرمة فتدعون فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكون الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل في الولايات ابن ماجه بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم فتسأل الأمة ما الذي أخبركم أن نوحا بلغ قومه نحن لم نرى نوحا ولم نشهد نوحا فكيف نشهد له بالبلاغ فتقول الأمة الميمونة جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل بلغوا قومهم فصدقناه الله. جاءنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبلغنا أن الرسل أخبروا قومهم فصدقناه بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغنا قصة نوح الطويلة في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم ثم ينادى على عيسى يا الله يا عيسى بن مريم يقول الملك جل جلاله له يا عيسى بن مريم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 الرسل نعم يوم يجمع الله الرسل في هذا اليوم فيقولوا جل جلاله ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا يا الله شيف الفزع والرعب اللي فيه الرسل قالوا لا علم لنا ما لا حاجة قالوا لا علم لنا إنك أن علام الغيوب يا الله فلنسألن الذين أرسل إليهم طيب خلاص الذين أرسل إليهم إحنا نسأل ولا نسألن المرسلين حتى الرسل حتى الأنبياء فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين موقف صعب أوي يعني مجرد الحديث عن الموضوع يصدع القلب. الشمس فوق الرؤوس وجهنم عما تزفر والملك جل جلاله بينادي على آدم وأخرج بعث الناء موقف صعب صعب جدا والله العظيم لا يستطيع بليغ مهما آتاه الله من البلاغة وفصاحة البيان وجميل التبيان والله لا أستطيع أن يجسد أو أن يعبر عن شيء من هذه المعاني كما هي كما هي عاوز أقول لحضرتك أني في ظل هذا الرعب وفي ظل هذا الموقف الرهيب شمس وجهنم مفيش بحار ولا أنهار ولا أشجار ولا بيوت أرض بيضاء زي الدقيق لبيض لم يرتكب عليها ذنب ولم يصفق فيها دم محرم والناس غرآن في العراء وفي ظل هذا الرعب ينادى على مجموعة من الخلق اللي يظلهم الله جل وعلا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل حضرتك متصور معايا الموقف ده عايش معايا الموقف ده إيتها الأخت الفاضلة وقال لي في وسط الرعب ده مجموعة كده تتقدم بينادي عليها الملك عشان يستظله بظل شجرة لا بظل عرش الملك يبقى تحت العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويستظل بظل عرش الملك جل جلال ربي مجموعة من الخلق مين دول يا رب اجعلنا منهم يا رب يا رب اجعلنا منهم يا رب يا رب اجعلني وإخواني وأخواتي منهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبعة درواية يظلهم الله في ظله أي في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مين دول إمام عادل حاكم عادل شف ما كانت الحاكم العادل فين الإمام العادل الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته في ظل عرش الملك إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله الله أبشر أيها الولد والابن الحبيب يا من استعليت على شهواتك يا من استعليت على الشبهات وقبضت على الدين وكأنك تقبض على الجمر وسط هذه الفتن أبشر والله العظيم بشرة لو حبست نفسك حتى تلقى الله والله لا يساوي هذا في جانب هذه البشرة أي شيء شاب نشأ في عبادة الله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد الله يطلع من المسجد ومستني الساعة ليرجع عشان يصلي الفرض تاني قلب متعلق بالمسجد وكأنه قنديل معلق في سقف بيت من بيوت الله يعني القلب عمل يهوى إلى العوده إلى بيت الله بمجرد ما تنتهي الفريضة ويخرج إلى عمله يبقى مشتق أو أنه يرجع البيت بيت يرجع إلى بيت من بيوت الله مرة تاني. ورجل قلبه معلق بالمساجد يحب المساجد مرتبط بالمساجد ورجلاني تحاب في الله تحاب في الله اجتمع علي وتفرق علي أسألان يجعلني وإياكم جميعا من هذا الصنف ما أحببتني أنت أيها الحبيب إلا لله وأنا والله ما أحببتك إلا لله وأنا لا أعرفك لكني أحب كل موحد لله تبارك وتعالى في الله عز وجل ورجلان تحاب في الله تمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال يعني ليفعل بها الفاحشة فقال إني أخاف الله يا الله فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رجل مخلص لا يبتغي بعمله إلا وجه الله ولا حرج أن تتصدق في العلانية إن أردت أن يقتني بك غيرك من أهل الفضل لكن هذا الرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنثق يمينه تب السابع ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه تبقى الوحدة كذا تتذكر عظمة الله وجلال الله فتبكي من خشية الله سبحانه وتعالى لا يدخل النار أحد بكى من خشية الله اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا ويكون ممن يبكون من خشيته وممن يبكون من جلاله وعظمته إنه وليه ذلك والقادر عليه طيب في حد ثاني أيوة فيه تفضل ربنا كدير أو على الأمة دي فيه ناس تانها تستظل بظل العرش تستظل بظل العرش أيوة من تان الله يفتع عليه علينا جميعا بما يرضيه سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي, أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون بجلالي حب في الله اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل شيء في الحب في الله غالي أد... يا أل... غالي أوي أوي أوي ينادي على أهل الحب في الله أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل طب في حد ثاني أيوة فيه روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا رجل اديته مبلغا من المال ومش قادر يرد فمتب تمهله بس بدون زيادة بدون ربة تقول له لا إن شاء الله ما عليك أما ربنا يكرمك هتني الفلوس بأسلوب جميل وبطب خاطر وبرضة بدون تبكيت وبدون من وبدون تجريح وبدون إذاء لا ما تخافش ما تشيلش هم يا بفلان إن شاء الله وقت ما ربنا وسع عليك رد الحق الذي, الحق الذي عليك جميل وبهدم سنة تانية الرجل لا استطيع السلام يقول له تجاوزت عنك الله تعالى فأتعالى لا أنت مش أكرم من الملك لست أكرم من الله جل جلاله فتكون كرامتك يا من أنظرت المعصر وتجاوزت عنه أن يظلك الله جل جلاله في ظل عرشه يوم لا ظله إلا ظله الله مشهد يريح القلب وسط هذا الذهول والرعب والهول ثم يبدأ الحساب ومشهد الحساب من أرهب مشاهد القيامة يبدأ الحساب ويبدأ الحساب بالعرض على الملك الوهاب ويبدأ العرض بتطاير الصحف والكتب أقول تاني عشان تعيش معا الأحداث بعد الحشر وبعد هذه المواقف والمشاهد التي ذكرت يبدأ الحساب ويبدأ الحساب بالعرض على الملك الوهاب ويبدأ الحساب بالعرض على الملك الوهاب جل جلاله ويبدأ العرض بتطاير الصحف والكتب روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب يوم القيامة عذب من نوقش الحساب يوم القيامة عذب قالت عائشة يا رسول الله ليس الله يقول فأما من أُوتي كتابه بيمينه، فسوف يحاسب حسابا يسيرة؟ فقال ليس ذلك الحساب يا عائشة، إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. روى البخاري ومسلم حديث عدي بن حاتم.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 يبدأ الحساب وقبل أن يبدأ الحساب يدعى فريق من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قبل الحساب ليدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب لا لا لا تاني تاني في صنف من الأمة مش هيتحسبه لا ما أقول الكلام ده مش هيعرض على الله جل وعلا ويحاسب بين هديه تبارك وتعالى عملت كذا وكذا ومكذا لا, لا لا لا لا مش ممكن من أرض المحشر إلى الجنة بغير حساب وبلا سابقة عذاب نعم نعم من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام نعم من هؤلاء نعرفهم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعى به أجاب أن يصرنا وإياكم في الدنيا والآخرة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 يا من ذكره دواء وطرعته شفاء وهديه غناء ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم إني أسألك في هذه الليلة الكريمة المباركة اجبرا كسر قلوبنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تصطر عيوبنا وأن تفرج كروبنا وأن تصطر نساءنا وأخواتنا وبناتنا وأن تصلح شبابنا وأن تهدي أولادنا ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته